من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الغيب لا في السماوات ولا في الأرض. أعلم الغيب لا يعجز عنه مثال ضمة في السماوات ولا في الأرض ولا من ذلك ولا, أصبر ولا أصبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوفي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 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينذركم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله فذبا أم به جنة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 ونحط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي بما هو الطيب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 الجواب وقبول الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا داك ولكن اهل العلم ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يمكنهم ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا كمين وشمال كلوا من رزق ربكم واسكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيد العرب وبدلناهم بجنتيهم جنة زواتي أكل خمس وأكل زواتي أكل خمس وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَثْنَا فِيهَا قُرًا ظَاهِرَةً وَقَدْتَرْنَا فِيهَا السَّيْرِ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِذْ بَيْنَ أَسْتَابِنَا وَظَلَمُوا أَنْ فسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم إبن يسوعنه فتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شكل. وربك على كل شيء حفيظ قل الذين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 إلا لمن أذن له حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعمدون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاء العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاءة لا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرتلناك إلا كافة لناس بشيرا ونذيرا ولكن, ولكن أذر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الرعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأثرون عنه ساعة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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن فددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مصر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكتر بالله ونجعل له أن داد وأسُر ندامت لما رأوا العذاب، وجعلنا الأضلال في أعناق الذين كفروا. هل يجدون إلا ما كانوا يعملون؟ وما أرسلنا في قضية؟ نظير إلا قال استرفوها إلا إنا بما أنتمتم به كاذبون وقاروا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 دنا ذنفا الا من آمَنَ الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء البعث بما عملوا وهم في الغرفات امنون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 من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهاؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 ما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا اسم مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر مبين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 قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذب بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا أُلْيِحُ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأَخُذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كانوا في شك مريم